وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إن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 وكل شيء فصلناه تفصيلاً وكل إنسان أجزم له طائره في علقه ونخرج له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابين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 ضلهما جل حذل من رحمة وقل ربي رحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإن له كان للأوابين غفران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 حتى يبلغ أشد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالكصطاس المستقيم ذلك خير لا تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفئد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تنسى في الأرض رحاب إن كلام تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال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 البنين واتخذ من الملائكة انافا إنكم لتقولون قولا عظيما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 مول فَطَرَكُمْ فطركم اول الله فسينغضون اليك الركوسهم ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا يوم يدهكم فتستجيبون بحمده وتقولون ان بذتم الا قليلا وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً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 أفأمنتم أي يخصف بكم جانب البن أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن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 ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفسونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون إِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تحويلا.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 بصير البصير، ومن يهدي الله فهو المُهتدي، ومن يضل فلا تجد لهم أولياء بدونه، ونحشرهم يوم القيامة على أوجههم عمياء وبكم وصمم. كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كن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 ومسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا الموسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إن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 سبيلا فقول الحمد لله الذي لم يتدف